يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر فادرءوا ان جاء احد منكم من الغائطه ان جاء احد منكم من الغائطه او لا محسن نساء فلم تجذوا ما فلم تجذوا يبهم فامسحوا بوجوهكم وايديكم مما يريد الله يجعل عليكم حرجا ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم وانصروا يامة الله عليكم وميثاقه الذي وثقتم به اذ قلتم كما لا واطانا واتقوا الله واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ولا يجرمن لكم شنان قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وضل الذين امنوا وعمل الصالحات لهم نغفرته وأجر عظيم